ذِكْرًا فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْقُوعَةٍ نُطْهَرَهَ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَهْ تُتلى من أي شيء خلقه من خَلَقَهُ خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر ببنا الماء صبا ثم شطقنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غنبا وفاكهة وأبا مَتَاعَ لَكُمْ وَلِأَعْيَانِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلٍّ ملئ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة